in my hand that you by Jesus Lord of all. Vallahi ne topaşkan idi ya. I don't know. whatever you will of Ya. ما في الجنة من إلا رساؤها بالله الحمد لله على الاهداء والشكر له على توفيقي وإرشادي والشكر لله تعالى لله حمدا مشارا والشكر للنبي محمد وعلى رسوله تعالي الطاهر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايها الناس في صحيحينا الحديث عن نوصل الشريف تعالى الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ليوم في الجنة لخير من نوعات الواقية المجوبة We yeah. لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن